أربعة. استمع إلى الأغنية وأعدها. <تصفيق> قلت للخلال دنسوا الألوان، وقلت للخلال دنسوا الألوان. الألوان فلونه الأصفر تهيأ في توان، ولونه الأصفر أصفر تهيأ في الأحمر إياه تأن تعبر إن تعبر الطريق أرواحنا نخسر أرواح